قُلْ أَرْأَيْتُمْ مَا تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إِيتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا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 إحسانا. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا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 والذي قال لوالديه أفل لكما أتعد عنني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله, وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين شق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون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 فذالك نجز القوم المجرمين ولقد مكنناهم فيما امكنناكم فيه وجعلنا لهم, وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة فما, فما اغنى عنهم سمع صاروا ولا افدتهم من شيء إذ كانوا اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون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 وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصفون فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من موسى مصدقا لما بين يديه لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب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 قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صدر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من لا يهلكوا إلا القوم الفاسقون.